إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خَلْقٍ جديد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 لَهُ مَعْقِبَةٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْتِهِ يَحْفُظُنَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِآخِرِينَ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَّةَ له وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ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 وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباتق كفيه إلى الماء إلا كباتق كفيه إلى الماء إلا بلغفاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآجال قل مَرْبُ السماوات والأرض قل لِلَّهِ قل أَفَتَخَذْتُم مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُتِهِمْ نَفْعَ وَلَا ضَرَأ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 والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سروا على نية ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صبح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويختذون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء مَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا مَتَاعٌ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 كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكررون برحمن قل هو ربنا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مداد ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييئس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من دارهم او تحل قريب من دارهم حتى يئسوا وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول فالزين للذين كفروا مترهم وصدوا عن السبيل ومن يضمن الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدع وأليه مآب وكذلك حكما عربيا ولئن اتبعت بعد ما آب و كذلك أنزل الله حكم العربية ولئن تبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله موليو من ولا واق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 وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأت الأرض نقصها من أضرابها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو تري الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكتب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله فهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب